إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُفْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِمَّا يَأْكُلُونَ فِيهِ ظِلَالٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونَةُ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ إلى ثمره إذا أثمر وينعث إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بلين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لمصاب وهو يدرك لبصاب وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائل من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها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 ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا يَجْزِي كُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ بَيَّنَتْ بِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِن جَاءَكُم مَّؤَاةٌ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا َ الله وَماَا يمشحرُكُم أََّن إِذَا يَ أَتْل يُمِون وَنُقلَلِّْبُ أَسِدَتَهُم وَأَبُصَهُم كَمَا لَم نُمِنُوا بِهِ أَْ وَلَ مَرات وَنَذَرهُم فِي طُضيعانِهِمْ يعْمَهُ